وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى آياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد ولقد أرسلنا موسى آياتنا أن أخرج أن أخرج <تصفيق>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 نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويسحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُ أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ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 هدانا سبلنا ولنصبرن على ما ذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا قال وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا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 وَجَعَلُوا لِلَّهِ شْرَكَاءَ خَلَقُوكَ خَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَارِ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُذِلُّوا عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ وَالَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَيُنْفِقُونَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَتِمُّ نُصُّ الصَّلَاةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, وأنزل من السماء ماء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ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 إن الانسان لظلوم كفار واذا قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا واجنبني وَإِذْ قال ابراهيم رب جعل هذا البلد امنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام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 ربنا إني أسكنت من ذرية بواذ غير ذِرَعٍ عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء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 فلا تحسب أن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام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 كر الالباب